Bismillah al-Rahman al-Rahim. Alif Lam Ra. Tilkā ayatul Kitab al-Hakīm. عجبا أن أورحينا إلى رجلٍ منهم أن آذر الناس وبشّر الذين آمروا. قَالَنَا صِدْقِ النَّعْدِ رَبِّي قَالَ الْكَافِرُونَ إِنَّ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 الصالحات بالقصة، والذين كفروا لهم شراب من حميم، لهم شرر من حميم وعذاب أليم بما كانوا يكفرون. هو الذي جعل الشمس ضياء والقمر نور. وَقَدَّرُوا مَنَازِلَ لِتَعَلُّمِ وَعَدَدَ السِّنِينَ وَالْحِسَابَ مَا خَلَقَ اللَّهُ ذَلِكَ إِلَّا بِالْحَقِّ يُفَصِّلُ الْآيَاتِ لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ إِنَّ فِي اخْتِلَافِ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ Allah telah menetapkan dalam langit dan bumi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 فَقُلْ إِنَّمَا الْعِبُلِ اللَّهُ فَأَنتَظِرُ إِنِّي مَعَكُم مِنَ الْمُتَّضِرِينَ وَإِذَا أَذَقْنَا سَرْحَمَةً مِنْ بَعْدِ ضَرَّا وَإِذَا بَعْدِ ضَرَّا 116. إذا لهم مكر في آياتنا قل الله أسرع مكرا إن رسلنا يكتبون ما تمكرون 117. هو الذي يسيركم في البر والبحر حتى إذا كنتم في الفلك وجرين بهم بريح طيبة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 124. فلما أنجاهم إذا هم يبرون في الأرض بوير الحق 125. يا أيها الناس إنما بغيكم على أنفسكم متاع الحياة الدنيا ثم إلينا مرجعكم فننبئكم بما قوم تعملون إنما مثَل الحياة الدنيا كما إن أزلَّه من السماء فاختلَط به نبات الأرض فاختلَط به نبات الأرض مما يأكل الناس والأنعام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 ولا يرها قوjoهم قتروا ولا ذلّ هؤلاء أصحاب الجنة هم فيها خالدون والذين كسبوا السيئات جزاؤهم سيئات بمثلها وترهقهم ذلّ ما لهم من الله 119. كأنما أرشيت مجوههم شركاؤكم، فزيلنا بينهم، وقال شركائهم: ما كنتم إيانا تعبدون؟ فكفى بالله شيطان بيننا وبينكم إن كنا عن عبادتكم لغافلين. هنالك تبلون. 122. وردوا إلى الله مولاهم الحق 123. وضل عنهم ما كانوا يفترون 124. قل من يرزقكم من السماء والأرض 125. أم من يملك السمع والأبصار 126. ومن يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي وَمَيْدَبَّرُ الْأَمْرَ فَسَيَقُولُونَ اللَّهَ فَقُلْ فَلَا تَتَّقُونَ فَذَلِكُمُ اللَّهُ رَبُّكُمُ الْحَقُّ فَمَاذَا بَعْدَ الْحَقِّ إلَّا الظَّلَالَ فَأَنَّكُمْ صَرَفُونَ كذلك حقت كلمة ربك على الذين فسقوا أنهم لا يؤمنون قل هل من شركائكم من يبدؤ الخلق ثم يعيدون قل لاو يبدؤ الخلق ثم يعيدون فأن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 وما يتبع اكثرهم الا ظنا ان الظن لا يبني من الحق شيئا ان الله عليم بما يفعلون وما كان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 أنت بريء مما أعمل، وأنا بريء مما تعملون، ومنهم من يستمعون إليك، أَفَأَنْتَ تُسْمِعُ الصُّمَّ وَلَوْ كَانُوا لَا يَعْقِلُونَ وَمِنْهُمْ 124. فأنت تهدي العمي ولو كانوا لا يبصرون 125. إن الله لا يظلم الناس شيئا ولكن الناس أنفسهم يظلمون 126. ويوم أحشرهم كأن لم إلا ساعة قد خسر الذين كذبوا بلقاء الله وما كانوا موتين وإما نرينك بعض الذين عدّهم أو נתوفّنك فإلينا مرجعهم فإلينا مرجعهم ثم الله شهيد على ما يفعلون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 124. إذا جاء أجلهم فلا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون قل أرأيتم من أتاكم عذابه بياتا أو نهاضا ماذا يستعجل منه المجرمون 126. إذا ما وقع آمنتم به الآن آل وقد كنتوا به تستعجلون ثم قيل للذين ظلموا ذوقوا عذاب الخلد هل تجزون إلا بما كنتم تكسبون ويستن لَحَقٌ هُوَ قُلْ إِيَّا رَبِّ إِنَّهُ لَحَقٌ وَمَا أَتُوبُ بِمُعْجِزٍ وَلَوْ أَنَّ لْكُلِّ نَفْسٍ ظَلَمَتْ مَا فِي الْأَرْضِ لَأَفْتَدَتْ بِهِ وَأَسَرٌ نَّدَامَتَ لَمْ مَرَّ Wuḍḍiyya bēnahu bil qist, wāhum la yudlamun. Ala innallāhi ma fi al-sama'at wa al-ard. Ala innawād Allāhiḥuḥq. Walakin aktharuhum la yālamun. Huwa yūḥiyyu yumittu, wa ilayhi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 وَمَا يَعْزُبُ عَن رَّبِّكَ مِن مِّثَالِ فِي الْأَرْضِ وَلَا فِي السَّمَاءِ وَلَا أَصْغَرَ مِن ذَٰلِكَ وَلَا أَكْبَرَ إِلَّا فِي كِتَابٍ مُّبِينٍ أَلَا إِنَّ الشرع في الحياة الدنيا وفي الآخرة لا تبديل لكلمات الله ذلك هو الفوز العظيم ولا يحزنك قولهم إن العزة لله الجميع هو السميع العليم ألا إن لله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 هذا أتقولون على الله ما لا تعلمون قل إن الذين يفترون على الله الكذب لا يفلحون متى بما كانوا يكفرون. واتلوا عليه النبأ نوح إذ قال لقومه: يا قوم يا قوم إن كان كبر عليكم مقامي وتذكري بأيات الله فعلى الله توكلت. فَأَجْمِعُوا أَمْرَكُمْ وَشُرَكَاءَكُمْ ثُمَّ لَا يَفُكُّ أَمْرُكُمْ عَلَيْكُمْ غُمَّةٌ ثُمَّ قُضُوا إِلَيَّ وَلَا تُنذِرُونَ فَإِن تَوَلَّيْتُمْ فَمَا سَأَلْتُكُمْ مِنْ أَجْرٍ إِنْ أَجْرِيَ إِلَّا عَلَى اللَّهِ Wa amirtu an akuun min al muslimin, fakathabuh, fardjainahu, wamma'ghuh fil fulk, wajalnahum khalaif, wa azrakan al-ladin kathabu bi ayatina, fauzur kifakana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 وعون وملئه بآياتنا فاستكبروا فاستكبروا وكانوا قوم مجرمين فلما جاءهم الحق من عندنا قالوا قالوا إن هذا لسحر مبين قال موسى تقولون للحق لم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 على خوف من فرعون وملئه أن يأفتناهم وإن فرعون لعالم في الأرض وإنه لمن المسرفين وقال موسى يا قوم إن فَقَالُوا عَنْ اللَّهِ اتَوَكَّلْنَا رَبَّنَا لَا تَجْعَلْنَا فِثْنَةً لِلْقَوْمِ الظَّالِمِينَ وَنَجِنَا بِرَحْمَتِكَ مِنَ الْقَوْمِ الْكَافِرِينَ وَأُوْحِيْنَا إِلَى مُوسَى وَأَخِيهِ أَنْ تَبُوَ وَأَلِّ قَوْمِكُمَا بِمِصْرَ بُيُوتاً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 فلولا كانت قرية آمنت فنفعها إيمانها إلا قوم يونس إلا قوم يونس لم آمنوك كشفنا عنهم عذاب الخزي في الحياة الدنيا ومدعناهم إلى حين ولو شاء ونذيقهم <تصفيق> جميعا اف انت تكره الناس حتى يقولوا مؤمنين وما كان لنفس ان تؤمن الا باذن الله ويجعلوا الرجس على الذين لا السموات والأرض وما تغني الآيات والنذر عن قوم لا يؤمنون فهل ينتظرون إلا مثل أيام الذين خلو من قبلهم أَلَفَا تَظْرُو إِنِّي مَعَكُم مِنَ الْمُتَظِّرِينَ نُنَجِّي رُسُلَنَا وَالَّذِينَ آمَنُوا كَذَلِكَ حَقًّا عَلَيْنَا نُنْجِي الْمُؤْمِنِينَ قُلْ يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِن كُنتُمْ فِي شَكٍّ مِّن دِينِي فَلَا أَعْبُدُ الَّذِينَ تَعْبُدُونَ